سير إلى أنادي السراج فالسراج إلى اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا سير إلى أنادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سب إلى نادي السراج فالسراج اليوم أدا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى والى الخيراتنا لا صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم الدنيا ببشر فاحتوت الدنيا وسادا احتوت الدنيا وسادا صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم الدنيا ببشر فاحتوت الدنيا وسادا إلى أناد السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا إلى أناد السراج فالسراج اليوم عادا الكون وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نوراً وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى وبه يحل التحدي بدرنا فيه يزيد وبه جمع كرام إخوة الله على النحيد إخوة الله على النحيد وبه يحل التحدي. بذلنا فيه يزيد وبه جمع كرام إخوة الله لن نحيد, نحيد سب إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادا سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نهورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نهورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا مركزية جفافري دمت للأكوان عيد همة فوق الجبال ولنا عزم شديد ولنا عزم شديد مركزيات ساجة فاخري دمت للأكوان عيد همة فوق الجبال ولنا عزم شديد ولنا عزم شديد سب إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى إلى أناج السراج فسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى aatina da ve da